من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أَن صَدُّوكُمْ عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 كيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدا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 وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فَنَسُوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ كُمْ أَلْبِياءَ أَوْ جَعَلَكُم مُلُوكاً اذ جعل فيكم انبياء وجعل لكم ملوك مَا ما لم يؤت مِنَ من العالمين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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأفتدوا به ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.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 يحكم بها النبيون الذين أسلم للذين هادوا والربانيون والأحبار بما ستحفظ من كِتَابِ الله بما ستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتب ما وريهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 لكل جعلنا منكم شرعته ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما فِي في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أَلَّا تَكُونَ تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 إنه من يشرك بالله فقد حَرَّمَ الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 تخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحزموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا إذا مت تقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوى وأمنوا ثم تقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم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 يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف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 تقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 يا أيها الذين آمَنُوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسئكم إن تبدل لكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفَّ الله عنها والله غفور حليم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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم.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 فيقصمان بالله إن رثبت لا نشتري به ثمنه ولو كان ذقرا ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن نائذ لا الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخراني يقومان مقامهما فأخراني يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فَيُقُصِّمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتٌ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّ إِذَا الَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَذَنَا أَيْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 قال عيسى بن مرّيما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين